قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم 114. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق